الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير Słuchaj, Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فللله العزة جميعا إليه اصلاح الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر الا لك هو يضور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفه 121. وما تحمل من عنثى تضع إلا بعلمه وما 119. سائغ شرابه وهذا ملح وَمِن ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في سخر الشمس والقمر كله يجري لِأَجَلٍ مسمى ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطير لا ولو سمعوا ما لكم 119. يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد 111. يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدع مفقلة الى حملها لا, لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا انما تنذر الذين يخشون ربه 124. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا ولا النور ولا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وإن من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 129. ألم تر أن الله أنزل من السماء ما فأخرجنا به ثمرات مختلفا ثمرات ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها, مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك الصلاة وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إن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 وكنت ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من اساور من ذهب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 والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي الكفور وهم يصرخون فيها ربنا نعمل صالحا، ربنا يا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجا. 119. <تصير> إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلافا في 119. فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا 111. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا أروني أم لهم شركون في السماوات أم آتيناهم كتابا أن آتيناهم كتابا فهم على بينة من بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا إن الله يمسك السماوات سَكَهُمَا مِنْ zadania, są to إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ są to zadania, są to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 بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ذابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا